أَنَّ اللَّهَ يسرون يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ إلا آماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ ல மிசிபு ஒம قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بَلٰمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا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 واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا للناس حسنا கூ وآتوا الزكاة ثم توليتم, ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم